فَتِنْ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ AN NASABABNA AL MAA'A SABAN THUMMA SHAQAQNA AL ARDA SHAQQA FA FIHA HABAN WA INBAN WA QADBA WA WA NAKHLAN WA HADAIQAN WA WA FAKHATA WA ABBA